يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما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 اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وَآثَارَهُمْ وكل شيء احصيناه في ايمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاء اهل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 قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ, وليمسنكم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَإِن كُلٌ لَّنَجْمِعُ لَدَيْنَا مُحْبَعٌ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا هَا أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ناتب الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر خدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون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 إنه إلا بكر وقرآن مبين ليُذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مَا عَمِلتْ أَيْدِينَا أَنْعَمَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ